صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة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 وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على صور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون باقوا به وابرق وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا نزفون وفاكهتهم مما يتخيرون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 لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا اللَّهُ اللَّهُ سَمِيَ الله الله, الله.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 Sirat al-Lathien an'amta alayhim Goyri al-Maghdob alayhim Walau d'dal-Lin اليمين Ma أصحاب اليمين Fy sidrin makhdood Wattalhin mamdood Wazillin mamdood Wamaiin meskood og verkeheten kraft. Og Nog ikke moed og nemligшие. Og gusetens informert. Nein فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل مني لا بارد ولا كريم ان وكانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون إ لََ جمُ لَ جمونَ إلَ مِ